أرى المعاصي من حولي كثيرة أراها تتقاذفني يمنة ويسرة تعصف بقوة تطير بي نحو الضياع وتقودني لدروب الابتداع ورغم جمالها الزائف وحسنها الأخاذ إلا أنها لن تجد لي طريقا، ولا لقلبي مسلكا، إلهي بجلالك آمنت وبقوتك تحصنت وبآلائك اعتصمت يا معيني لك صمت فوفقني لك صمت فأسعدني لك صمت لك صمت أرجو رحمتك لك صمت أرجو منتك لك صمت أرجو رحمتك لك صمت أرجو منتك فاقبلني يا الله فاقبلني يا الله وادخلني بجودك جنتك هذا الصيام يا رب لك هذا القيام يا رب لك هذا الصيام يا رب لك هذا القيام يا رب لك يا فوز من بالصالحات وبالتضرع عملك إني أصوم عن القبيح وأطبب القلب الجريح إني أصوم عن القبيح وأطبب القلب الجريح بالذكر والقرآن بالذكر والقرآن والإخلاص والنهج الصحيح هذا الخضوع يا رب لك هذه الدموغ يا رب لك هذا الخضوع يا رب لك هذه الدموغ يا فوز من بالصالحات وبالتضرع عامدك سأضيء أخلاقي سناء خضراء دانية الجنا سأضيء أخلاقي سنى خضراء دانية الجنا يا بسمة الأحلام يا بسمة الأحلام هذا درب من رام الهانى أخلاقنا يا رب لك أشواقنا يا رب لك أخلاقنا يا رب لك أشواقنا يا رب لك يا فوز من بالصالحات وبالتضرع عاملك سأسير في الدرب السويق وأجاهد القلب العصي سأسير في الدار السوي وأجاهد القلب العصي أصبو لدار الخلد أصبو لدار الخلد في ذاك النعيم الآبدي إني أتوب يا رب لك أدعو الذنوب يا رب لك إني أتوم يا رب لك الذنوب يا رب لك يا فوز من بالصالحات وبالتضرع عاملا